وقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا تقدم ايضاحه في سورة الكهف فإن قيل ظاهر الآية أن لفظة خير في قوله خير ثوابا وخير مردا صيغة تفضيل والظاهر أن المفضل عليه هو جزاء الكافرين ويدل لذلك ما قاله صاحب الدر المنثور قال واخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله خير عند ربك ثوابا يعني خير جزاء من جزاء المشركين وخير مرد يعني مرجعا من مرجعهم إلى النار والمعروف في العربية أن صيغة التفضيل تقتضي مشاركة المفضل والمفضل عليه في أصل المصدر مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل عليه والخيرية منفية بتاتا عن جزاء المشركين وعن مردهم. فلم يشاركوا في ذلك المسلمين حتى يفضلوا عليهم فالجواب أن الزمخشرية في كشافه حاول الجواب عن هذا السؤال بما حاصله أنه كأنه قيل ثوابهم النار والجنة خير منها على طريقة قول بشر بن أبي خازم غضب التميم أن تقتل عامر يوم النساء فاعتبوا بالصيلم فقوله اعتبوا بالصيلم يعني أرضوا بالسيف أي لا رضا لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به ونظيره قول عمرو بن معدي كرب وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع وقول الآخر شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطي غراثا يعني أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتنضغها إلا السير وعلى هذا المعنى فالمراد لا ثواب لهم إلا النار وباعتبار جعلها ثوابا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين هذا هو حاصل جواب الزمخشري مع إضاحنا له قال مقيده وعفى الله عنه وغفر له ويظهر لي في الآية جواب آخر أقرب من هذا وهو أن قدمنا أن القرآن والسنة الصحيحة دل على أن الكافر يجازى بعمله الصالح في الدنيا فإذا بر والديه ونفس عن المكروب وقر الضيف ووصل الرحم مثلا يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يثيبه في الدنيا كما قدمنا دلالة الآيات عليه وحديث أنس عند مسلم فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في الدنيا هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين وهذا واضح لا إشكال فيه والعلم عند الله تعالى قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين ما لو أخرج الشيخان وغيرهما من غير وجه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال جئت العاص بن وائل السهمية أتقاضاه حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتي النمالا وولدا وقال بعض أهل العلم إن مراده بقوله لأتين مالا وولدا الاستهزاء بالدين وبخباب بن الأرث رضي الله عنه والظاهر أنه زعم أنه يؤتى مالا وولدا قياسا منه للآخرة على الدنيا كما بينا الآيات الدالة على ذلك كقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وقوله يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات الآية وقوله يقال نحن أكثر أموال وأولادا وما نحن بمعذبين إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وولدا بضم الواو الثانية وسكون اللام وقرأه الباقون بفتح الواو واللام مع وهما لغتان معناهما واحد كالعرب والعرب والعدم والعدم ومن إطلاق العرب الولد بضم الواو وسكون اللام كقراءة حمزة والكسائي قول الحارث بن حلزه ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا وقول رؤبه الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا وزعم بعض علماء العربية أن الولد بفتح الواو واللام مفرد وأن الولد بضم الواو وسكون اللام جمع له كأسد بالفتح يجمع على أسد بضم فسكون والظاهر عدم صحة هذا ومما يدل على أن الولد بالضم ليس بجمع قول الشاعر فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حماري لأن الولد في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام وهو مفرد قطعا كما ترى قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل السهمي قوله إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا بالدليل المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد وعند الأصوليين بالسبر والتقسيم وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين أحدهما حصر صاف المحل بطريق من طرق الحصر وهو المعبر عنه بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين وبالشرطي المنفصل عند المنطقيين والثاني هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى وهذا الأخير هو المعبر عنه عند الأصوليين بالسبر وعند الجدليين بالترديد وعند المنطقيين بالاستثناء في الشرطي المنفصل والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحل في ثلاثة والصبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث وبذلك يتم القام العاص بن وائل الحجر في دعواه أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أن نقول قولك إنك تؤتى مالاً وولداً يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء الأول أن تكون اطلعت على الغيب وعلمت أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ والثاني أن يكون الله أعطاك عهدا بذلك فإنه إن أعطاك عهدا لن يخلفه والثالث أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا مبطلا لهما بأداة الإنكار ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل لأن العاص المذكور لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. فتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على الله وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر والردع وهو قوله كلا أي لأنه يلزمه ليس الأمر كذلك لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا بل قال ذلك افتراء على الله لأنه لو كان أحدهما حاصلا لم يستوجب الردع عن مقالته كما ترى وهذا الدليل الذي أبطل به دعوة ابن وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوة اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا اياما معدودة في سورة البقرة وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق وأنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم وحذف في البقرة قسم الطلاع الغيب المذكور في مريم لدلالة ذكره في مريم على قصده في البقرة كما أن كذبهم الذي صرح به في البقرة لم يصرح به في مريم لأن ما في البقرة يبين ما في مريم لأن القرآن العظيم يبين بعضه بعضا وذلك في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثة المذكورة في مريم كما أوضحنا وما حذف منها يدل عليه ذكره في مريم فاتخاذ العهد ذكره في البقرة ومريم معا والكذب في ذلك على الله صرح به في البقرة بقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون وأشار له في مريم بحرف الزجر الذي هو كلا والاطلاع الغيب صرح به في مريم وحذفه في البقرة لدلالة ما في مريم على المقصود في البقرة كما أوضحنا أيها المستمع الكريم بقيت لحديثنا هذا بقية نستكملها في اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته